118. في الأرض ولا في السماء 119. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي هو أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ تَشَابَهَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تجغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَوْمُ الضَّالُّوُ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصب المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ورضوان من, الله وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا فاغفر لنا ذنوبنا واخنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قد اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهما ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما من معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ضيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَابَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 تودّ لو أن بينها وبينه تودّ لو أن بينها وبينه أمادا بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم والاطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي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 اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنفاء الغيب نوحيه إليه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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوارات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بأيتي من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، كهيئة الطير، فأفخه فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَهُ هَذَا صَرَاقٌ مُسْتَقِلِّينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْ هُهُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَوْصَارِ إِلَى اللَّهِ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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عزائن إني متوافقك ورافعك إليه ورافعك إليه وطهيرك من الذين كفروا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 وما لهم من الناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم من نبتة الفن جعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيق أما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأن 117. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 118. إن أولى الناس 117. والناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي, وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 118. ودى الصائفة من أهل الكتاب لو نضلونكم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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجها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 أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله أتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا, إلا ما دلت عليه قائما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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا قلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ويقولون على الله من كذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عباد الله دون الله ولكن 17. ويقولوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 18. ولا يأمركم أن تتخذوا الفلائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقرتم وأخلتم على ذلكم إصري. قالوا أقرنا. قال فشهدوا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن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 نزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُعطي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استذاب به اولئك لهم عذاب اليم ومالهم من ناصرين التنان بالضحايا فق من ما تحبون وما توفق من شيء فإن الله به عليم والطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما عرض إسرائيل على إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتفعوها إن كنتم صادقين فمن اكترى على الله الكذب منه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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تُطِيعُ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِلِينَ أَو كَيْفَ يَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والكروا نحمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَالْتَلْكُمْ مِنْكُمْ أُمَمٌ يَدَعُونَ إلَى الْخَيْرِ يَدَعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوَلَئِكَ هُمُ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 وَمَا لِلَّهِ يُرِيدُ إِلَّا الْمَنْ لَهُ عَالِمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنَّا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضبوكم إلا أباء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 124. ضربت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وفاءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أن يكفرن بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سوى من أهل الكتاب أمم قائمة يترنأى آيات الله آمَنَ أنا الذين وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين، وما يفعلون من خير فلي كفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُلَّا إِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ الْقَوْمِ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ حَرْثَ الْقَوْمِ وَظَلَمُوا فسهم فأهلكت، وما ظلمه الله، ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ود ما عندهم. قَد بَدَتِ الْبَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ بَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَا مَقَائِفَتَنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى الْمَقَائِفَ الْيَتَوْكَلُ الْمُؤْمِنُونَ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 من الملائكة مزنين، بلاء تصبور وتتقوا، ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتفهم إن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم, أو يكبتهم فينقلبوا خار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 119. آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا 110. واتقوا الله, واتقوا الله ولعلكم تفلحون 111. واتقوا النار التي أعدت للكافرين 112. وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لدنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء كجزاءهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأناب قاال دين فيها ونعم أجر العام وَبِقَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلك وتلك الأيام داولها بين الناس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 ومن يرد ثواب الدنيا نقته منها ومن يرد ثواب الآخرة نقته منها وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل هو وما ضعفه وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين وما كان قوله الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسترافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الزنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا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 إذ تصعدون ولا تلومون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم يدعوكم في أخراكم فآثابكم غمناً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لموافرة من الله ورحمة خير خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لا إلى الله يخشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كل فَضَمَنٌ قَلِيلٌ وَالْقَلْبُ لَنْ تَبُّ مِنْ حَوْلِكَ تَحَفْ عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُ الْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يُصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيُّهُ يَغْلُ وَمَن يَغْلُ الْيَأْتِبِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفْتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِكْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ ذَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قدمنا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلوا عليهم آياته، يتلوا عليهم آياته ويذكّيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ. أو لم أصابتم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا والهو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابك يوملتقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمن وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. 119. وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 110. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 111. والله أعلم بما يكتمون 112. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا 113. عن فسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء،, بل أحياء عند ربهم يرزقون.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 الله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوا لإن كنتم مؤمنين ولا يحذن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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحبح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَأَنبِئْهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرعون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وللله الفو السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما صلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ك من تدخلنا رف قد أخذيت وما للظالمين من أوصال ربنا إننا سمعنا منادين أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سئاتنا وترفلنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا عليه ولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأبخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.